حديث حسن هذا الحديث تفرد به الترمذي خرجه من طريق كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أ ن س فذكره وقال حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه انتهى و إ س ن ا د ه لا ب أ س به وسعيد بن عبيد هو الهنائي قال أ ب و حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات ومن زعم أ ن ه غير الهنائي فقد وهم وقال الدار قطني تفرد به كثير بن فائد عن سعيد مرفوعا ورواه سلم بن ق ت ي ب ة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أ ن س قلت قد روي ر عنه م ف و و ع ا م ق و وتابعه ف ا ع ل ى رفعه أيضا أ ب و س ع ي د مولى بني هاشم بني ف روي ا ه عن ع د عبيد بن ع م ر ف و ايضا أ وقد روي أيضا من حديث ث ابي ت حاتم عن مرفوعا أنس ولكن منكر أبو ر هو وقد و قال أيضا أبي حديث من ذر خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من ر و ا ي ة شهر بن حوشب عن معد ي ك ر ب عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فذكره بمعناه ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أ ب ي ذر وقيل عن شهر عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا القول وروي من حديث بعضه ن ب الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي سابت بن جبير بن عباس عن النبي ب ا رواية الله س قيس سعيد خرجه وروي عليه صلى وسلم من عن عن عن عن ع من وجوه أ خ ر فخرج مسلم في صحيحه من حديث المعرور بن سويد عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى م ن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه هروله ة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا بقراب خطيئة يشرك بي شيئا لقيته بقرابها قال مغفرة وخرج رواية الإمام السدوسي أحمد من رواية أخشن السدوسي قال دخلت على أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أ خ ط أ ت م حتى تملا خطاياكم ما بين السماء و ا ل أ ر ض ثم استغفرتم الله لغفر لكم فقد تضمن حديث أ ن س المبدوء بذكره أ ن هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة يحصل بها المغفره ة أ ح د ا الدعاء مع الرجاء ف إ ن الدعاء م أ م و ر به وموعود عليه ب ا ل إ ج ا ب ة كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم وفي وسلم هو بشير النبي عليه الآية السنن الأربعة النعمان الله قال الدعاء العبادة تلا صلى عن بن عن إن ثم هذه الآية وفي حديث آ خ ر خرجه الطبراني مرفوعا من أ ع ط ي الدعاء أ ع ط ي ا ل إ ج ا ب ة ل أ ن الله تعالى يقول ادعوني استجب لكم وفي ويغلق ليفتح حديث عبد الدعاء الدعاء آخر شرائطه ما مقتض مع كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة لكن الدعاء سبب للإجابة مع استكمال لكن عنه على سبب ومن ا ا ن ت ف ء و ا ع ه وقد تتخلف إ ج اعظم ب ب ت لانتفاء ه ض بعض بعض شروطه شرائطه شرح العاشر ذكر أو وجود بعض موانعه وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث ومن أ الحديث سبق ع في شرائطه حضور القلب ورجاء ا ل إ ج ا ب ة من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أ ب ي هريره ة عن النبي ا صلى ل ل ع ل وسلم ي ه قال ادعوا الله و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة ف إ ن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل ولهذا نهي العبد أ ن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إ ن شئت ولكن ليعزم ا ل م س أ ل ة ف إ ن الله لا مكره له ه ونهي رجاءه ويترك وجعل موانع أن من من يستعجل يقطع لاستبرطاء حتى الدعاء العبد ع الإجابة الإجابة إجابة ذلك لا ا د ئ ولو طالت ا ل م د ة ف إ ن ه سبحانه يحب الملحين في الدعاء وجاء في ا ل آ ث ا ر إ ن العبد إ ذ ا دعا ربه وهو يحبه قال يا جبريل لا تعجل بقضاء ح ا ج ة عبدي ف إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع صوته وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في ا ل إ ج ا ب ة من غير قطع الرجاء فهو قريب من ا ل إ ج ا ب ة ومن أ د م ن قرع الباب يوشك أ ن يفتح له وفي مرفوع فإنه صحيح يهلك الحاكم عن لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن عن عن أنس مع الدعاء أحد ومن أ ه م ما ي س أ ل العبد ربه م غ ف ر ة ذنوبه أ و ما يستلزم ذلك كالنجاه من النار ودخول الجنه ة وقد قال النبي ا صلى ل ل عليه يعني عرضت دعوة وسلم حولها ندند يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار قال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي أبو من ما ندند فذكرت النار إ ل ا صرفتها إ ل ى ا ل ا س ت ع ا ذ ة منها ومن ر ح م ة الله تعالى بعبده أ ن العبد يدعوه ب ح ا ج ة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها إ م ا أ ن يصرف عنه بذلك ث و ء ا او أ ن يدخرها له في ا ل آ خ ر ة أ و يغفر له بها ذنبا كما في المسند والترمذي من حديث جابر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أ ح د يدعو بدعاء إ ل ا أ ت ا ه الله ما س أ ل أ و كف عنه من السوء مثله ما لم يدع و ب إ ث م أ و ق ط ي ع ة رحم وفي وصحيح وسلم يدعو بدعوة أبي سعيد النبي عليه المسند الحاكم الله قال ما صلى مسلم من عن عن ليس فيها اثم أ و ق ط ي ع ة رحم إ ل ا أ ع ط ا ه الله بها إ ح د ى ثلاث إ م ا أ ن يعجل له دعوته و إ م ا أ ن يدخرها له في ا ل آ خ ر ة و إ م ا أ ن يكشف عنه من السوء مثلها قالوا إ ذ ا نكثر قال الله أ ك ث ر وخرجه الطبراني وعنده الطبراني أ و يغفر له بها ذنبا قد سلف بدل قوله أ و يكشف عنه من السوء مثلها وخرج الترمذي من حديث ع ب ا د ة مرفوعا نحو حديث أ ب ي سعيد أ ي ض ا وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة للمغفرة فليظن بالدعاء رجاء الله تعالى موجب للمغفرة والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يقول موجب عبدي بي بي عند مع ظن ويروى ف ا فلا تظنوا بالله إلا خيرا ي ي ة و و ر من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا ي أ ت ي الله تعالى بالمؤمن يوم ا ل ق ي ا م ة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق فيقول له ا ق ر أ صحيفتك فيعرفه ذنبا ذنبا أتعرف؟ أ ت ع ر ف فيقول نعم نعم ثم يلتفت العبد ي م ن ة و ي س ر ة فيقول الله تعالى لا ب أ س عليك يا عبدي أ ن ت في ستري من جميع خلقي ليس بيني وبينك اليوم أ ح د يطلع على ذنوبك غيري اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أ ت ي ت ن ي به قال ما هو يا ربي قال كنت لا ترجو لا ل ا ع فمن و أحد غيري فمن أ ع ظ م أ س ب ا ب ا ل م غ ف ر ة أ ن العبد إ ذ ا أ ذ ن ب ذنبا لم يرج مغفرته من غير ربه ويعلم أ ن ه لا يغفر الذنوب و ي أ خ ذ بها غيره وقد سبق حديث عبادي الحديث نفسي أبي ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر شرح حرمت الظلم على في يا إني وقوله إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يعني على ك ث ر ة ذنوبك وخطاياك ولا يتعظمني استكثره أ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فذنوب وإن فليعظم فإن الصحيح النبي عليه يتعظمه شيء الله قال إذا دعا الرغبة الله لا العباد صلى أحدكم عن عظمت ف إ ن عفو الله ومغفرته أ ع ظ م منها و أ ع ظ م فهي ص غ ي ر ة في جنب عفو الله ومغفرته وفي صحيح الحاكم عن جابر أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وا ذنوباه و ذ ن و ب ه مرتين أ و ث ل ا ث ة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أ و س ع من ذنوبي ورحمتك أ ر ج ى عندي من عملي فقالها ثم قال له عد فعاد ثم قال له عد فعاد ف قال له قم فقد غفر الله لك وفي هذا يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبروا أ ع ظ م ا ل أ ش ي ا ء في جنب عفو الله يصغر وقال آ خ ر يا رب إ ن عظمت ذنوبي ك ث ر ة فلقد علمت ب أ ن عفوك أ ع ظ م إ ن كان لا يرجوك إ ل ا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم ما لي إ ل ي ك و س ي ل ة إ ل ا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم أني السبب الثاني ل ل م غ ف ر ة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت ا ل ك ث ر ة عنان السماء وهو السحاب وقيل م ن ت ه ى إ ل ي ه البصر منها وفي ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى لو أ خ ط أ ت م حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء و ا ل أ ر ض ثم استغفرتم الله لغفر لكم وقد ا ا ا المغفرة والمغفرة ل طلب س ت غ ف ر و هي ا الذنوب مع سترها ي ة شر و مع ق كثر في ا ل ق ر آ ن ذكر الاستغفار ف ت ا ر ة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إ ن الله غفور رحيم وقوله و أ ن استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه وتاره يمدح أ ه ل ه كقوله والمستغفرين ب ا ل أ س ح ا ر وقوله و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون وقوله والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله وتاره يذكر أ ن الله يغفر لمن استغفره ف ق و ل ه تعالى ومن يعمل سوءا أ و يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر ا ل ت و ب ة فيكون الاستغفار حينئذ ع ب ا ر ة عن طلب ا ل م غ ف ر ة باللسان و ا ل ت و ب ة ع ب ا ر ة عن ا ل إ ق ل ا ع عن الذنوب بالقلوب و ا ل ج و ا ل ح وتاره يفرد ويرتب عليه ا ل م غ ف ر ة كما ذكر في هذا الحديث وما أ ش ب ه ه فقد قيل إ ن ه اريد به الاستغفار المقترن ب ا ل ت و ب ة وقيل إ ن نصوص الاستغفار ا ل م ف ر د ة كلها م ط ل ق ة تقيد بما يذكر في آ ي ة آ ل عمران من عدم ا ل إ ص ر ا ر فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره لمن من ذنوبه الله وعد ولم يصر على فعله ف ت ح م ل النصوص ا ل م ط ل ق ة في الاستغفار كلها على هذا المقيد ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب للمغفرة الدعاء الله لصاحبه لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب بها أجابه منه حكمه حكم سيما منكسر فيكون فإن عن وغفر سائر خرج ودعاء شاء إذا أ و صادف س ا ع ة من ساعات ا ل إ ج ا ب ة ك ا ل أ س ح ا ر و أ د ب ا ر الصلوات ويروى عن لقمان عليه السلام أ ن ه قال لابنه يا بني لي يرد فيها في بيوتكم لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا وقال الحسن أكثروا الاستغفار فإن من عود وعلى موائدكم لله وخرج ف وفي وفي فإنكم المغفرة ي أينما طرقكم تدرون أسواقكم مجالسكم كنتم ما متى و تنزل ابن أ ب ي الدنيا في ك ت ا ب حسن الظن من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا بينما رجل مستلق إ ذ نظر إ ل ى السماء و إ ل ى النجوم فقال إ ن ي لاعلم أ ن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إ ل ى ا ل ب ر ي ة فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا فقال رب اغفر لي ذنوبي فقال إ ن هذا ليعرف أ ن له ربا فغفر له وعن مغيث بن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن عبدا أ ذ ن ب ذنبا فقال ربي أ ذ ن ب ت ذنبا فاغفر لي قال الله تعالى علم عبدي أ ن له ربا يغفر الذنوب و ي أ خ ذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أ ذ ن ب ذنبا آ خ ر فذكر مثل ا ل أ و ل مرتين أ خ ر ي ي ن وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ن ه قال في ا ل ث ا ل ث ة قد غفرت لعبدي غفرت فليعمل ما شاء والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أ ذ ن ب استغفر والظاهر أ ن مراده الاستغفار المقرون بعدم الاصرار إ ص ر ر بكر ولهذا ل ا في حديث أبي د ي النبي صلى الله عليه ق قال عن الله ما صلى وسلم ص أ من س ت غ ف وقد إ إصرار ن سبعين اللسان عاد مع اليوم داود والترمذي وأما استغفار في أبو مرة خرجه ل على الذنب ب فهو ع ا شاء الله أجابه وإن شاء ء مجرد رده وقد إن وإن يكون ا ل إ ص ر ا ر مانعا من ا ل إ ج ا ب ة وفي المسند من حديث عبد الله بن ع م ر مرفوعا ويل للذين يصرون للذين على م التائب ف ع و وهم يعلمون وخرج مرفوعا ا ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس ا من أبي حديث ل من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ورفعه منكر ولعله موقوف قال الضحاك ث ل ا ث ة لا يستجاب لهم فذكر منهم رجل مقيم على ا م ر أ ة ز ن ا كلما قضى شهوته قال رب اغفر لي ما اصبت من ف ل ا ن ة فيقول الرب تحول عنها واغفر لك فاما ما دمت مقيما عليها فاني لا اغفر لك ورجل عنده مال قوم يرى اهله فيقول رب اغفر لي ما آ ك ل من مال فلان فيقول تعالى رد إ ل ي ه م مالهم واغفر لك واما ما لم ترد إ ل ي ه م فلا اغفر لك وقول القائل استغفر الله معناه أطلب مغفرته فهو كقوله اللهم اغفر لي فالاستغفار التام الموجب ل ل م غ ف ر ة هو ما قارن عدم ا ل إ ص ر ا ر كما مدح الله أ ه ل ه ووعدهم ا ل م غ ف ر ة قال بعض العارفين من لم يكن ث م ر ة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره وكان بعضهم يقول استغفارنا هذا يحتاج إ ل ى استغفار كثير وفي ذلك يقول بعضهم أستغفر استغفر ل ل ه من أ الله من ل ف ظ ة بدرت خالفت معناها وكيف أ ر ج و إ ج ا ب ا ت الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها ف أ ف ض ل الاستغفار ما اقترن به ترك ا ل إ ص ر ا ر وهو حينئذ ت و ب ة نصوح و إ ن قال بلسانه أ س ت غ ف ر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله ب ا ل م غ ف ر ة كما يقول اللهم اغفر لي وهو حسن ن من وقد وأما توبة قال يرجى ي الإجابة له ل ا ا ب ك ذ فمراده أ ن ه ليس ب ت و ب ة كما يعتقده بعض الناس وهذا حق ف إ ن ا ل ت و ب ة لا تكون مع ا ل إ ص ر ا ر و إ ن قال استغفر الله و أ ت و ب إ ل ي ه فله حالتان إحداهما إليه مصرا بقلبه على المعصية فهذا كاذب بقلبه قوله أن وأتوب يكون في على ل أ ن ه غير تائب فلا يجوز له أ ن يخبر عن نفسه ب أ ن ه تائب وهو غير تائب و ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون مقلعا عن ا ل م ع ص ي ة بقلبه فاختلف الناس في جواز قوله و أ ت و ب إ ل ي ه فكرهه ط ا ئ ف ة من السلف وهو قول أ ص ح ا ب أ ب ي ح ن ي ف ة حكاه عنهم الطحاوي وقال الربيع بن خ س ي م يكون قوله و أ ت و ب إ ل ي ه كذبه وذنبا ولكن ليقل اللهم تب علي أ و يقول اللهم إ ن ي أ س ت غ ف ر ك فتب علي وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أ ش ب ه وكان محمد بن سوقه يقول في استغفاره أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إله هو وروي أ أ س ل ه توبة نصوحا و عن ح ذ ي ف ة أ ن ه قال بحسب المرء من الكذب أ ن يقول أ س ت غ ف ر الله ثم يعود وسمع مطرف رجلا يقول أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه فتغيظ عليه وقال لعلك لا تفعل وهذا ظاهرة أنه يدل على أنه إ ن م ا كره أ ن يقول و أ ت و ب إ ل ي ه ل أ ن ا ل ت و ب ة النصوحه أ ن لا يعود إ ل ى الذنب أ ب د ا فمتى عاد إ ل ي ه كان كاذبا في قوله أ ت و ب إليه وكذلك سئل كعب محمد بن اليه ق ر عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدا فقال من أعظم على من منه إثما يتألى على الله أن أن ينفذ الله لا أبدا فقال الله لا ا فيه إلى يتألى ق ض ورجح قوله في هذا أ ب و الفرج ا بن الجوزي وروي عن سفيان بن ع ي ي ن ة نحو ذلك وجمهور العلماء على جواز أ ن يقول التائب أ ت و ب إ ل ى الله و أ ن يعاهد العبد ربه على أن أصر فإن من لا يعود إلى المعصية فإن العزم على ذلك واجب عليه فهو مخبر بما عزم عليه في الحال ولهذا قال واجب بما ما أصر من استغفر يعود في عزم فهو مخبر ولو عاد في اليوم سبعين مرة وقال ل اليوم و و عاد سبعين في مرة في المعاود للذنب قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء وقطع ف كفارة المجلس أستغفرك ي حديث إليك المجلس اللهم وأتوب و النبي صلى الله عليه وسلم سارقا ثم قال له استغفر الله فقال وتوب إليه فقال أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه فقال اللهم تب عليه خرجه أ ب و داود واستحب ج م ا ع ة من السلف ا ل ز ي ا د ة على قوله أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه فروي عن عمر أ ن ه سمع رجلا يقول أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه فقال له يا حميق قل توبه ة من لا يملك ن لا ل ف س ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا وسئل ا ل أ و ز ا ع ي عن الاستغفار أ ي ق و ل أ س ت غ ف ر الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و أ ت و ب إ ل ي ه فقال إ ن هذا لحسن ولكن يقول رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار وأفضل أنواع الاستغفار أنواع العبد يبدأ بالسناء ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم ي س أ ل الله ا ل م غ ف ر ة كما في حديث شداد بن أ و س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أ ن يقول العبد اللهم أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خلقتني و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك ووعدك ما استطعت أ ع و ذ بك من شر ما صنعت أ ب و ء لك بنعمتك علي وفي أ ب بذنبي و ء ا غ ف ر ل فإنه ل الصحيحين يغفر ا ذ ن أنت و وفي ب البخاري إلا ل ا خرجه عن عبد الله بن ع م ر أ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أ د ع و به في صلاتي قال قل اللهم إ ن ي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت فاغفر لي مغفرة لي من عندك ومن ا ر ح ي إنك أنت الغفور الرحيم ومن انواع ل الرحيم غ ف و و ر م أ ن الاستغفار أ ن يقول العبد أ س ت غ ف ر الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و أ ت و ب إ ل ي ه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن من قاله غفر له و إ ن كان فر من الزحف خرجه والترمذي أبو داود والترمذي وفي كتاب اليوم و ا ل ل ي ل ة للنسائي عن خباب بن ا ل أ ر ت قال قلت يا رسول الله كيف نستغفر قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم م ما من وفيه يقول وأتوب رسول و أستغفر أبي هريرة قال ما رأيت إليه عليه الله الله الله عن أن أحدا أكثر قال الله صلى ل الله س وفي السنن ا ل أ ر ب ع ة عن ابن عمر قال إ ن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد م ئ ة م ر ة يقول رب اغفر لي وتب علي إ ن ك أ ن ت التواب الغفور وفي صحيح البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي ا ل ل ل ه إني أ س ت غ ر الله ل وأتوب إ ه في وفي اليوم سبعين من مرة أكثر صحيح مسلم عن, الأغر المزني عن النبي أ غ ر ا ل م ز ي عن ن ا ل صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه ليغان على قلبي و إ ن ي لاستغفر الله في اليوم م ئ ة مره ة حذيفة وفي رسول يا المسند قال ا قلت ل ل عن إني ذرب اللسان وإن اللسان أهلي ذرب ذلك عامة على ف قال أين أنت من اكثر ل لأستغفر لا الله في اليوم والليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ا داود ابن عباس س سنن ت غ ف في وفي ر مرة إني عن عن من أبي أ مئة من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ض ي قال م خ ر ج ورزقه من حيث لا يحتسب قال ابو ي ح ت س قال أ ب ه ر ي ر ة إ ن ي لاستغفر الله و أ ت و ب إ ل ي ه كل يوم أ ل ف م ر ة وذلك على قدري د ت وقالت عائشة طوبى و عائشة لمن ج ديتي ف ص ح ي ف ه استغفارا ك ث ر جاور قبره جار ا قال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه أبو أحب عبد من في من استغفار كثير واروينا ب ل ل الذنوب ل ج م ة فدواء ف ا ا ا س ت غ ر و من حديث أ ب ي ذر مرفوع ة إ ن لكل داء دواء و إ ن دواء الذنوب الاستغفار قال قتاده ة إن ذ فالذنوب ا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داءكم فالذنوب وأما دواءكم فالاستغفار يدلكم على قال بعضهم إ ن م ا معول المذنبين البكاء والاستغفار فمن أ ه م ت ه ذنوبه أ ك ث ر لها من الاستغفار قال رياح القيسي لنيف وأربعون ذنبا قد وقت رياح ذنبا استغفرت الله ذنب وحاسب فإذا زلاته لنيف لكل ألف بلوغه وأربعون مرة ذنب نفسه من بعضهم مئة لا ا ت ج ومن ز زلة زلة ستا فاستغفر وثلاثين الله لكل ئ ة مرة زلة ركعة ركعة ألف وصلى لكل زلة ألف ركعة ختم في كل في ختم م ه بها ا قال وأنا على خطر من قبور التوبة ختمة يأخذني خطر ومع آمن من ومن سطوة قبور ذلك على فإني أن غير ربي زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق باذيال من قلت ذنوبه فالتمس منه الاستغفار وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إ ن ك م لم تذنبوا وكان أ ب و ه ر ي ر ة يقول لغلمان الكتاب قالوا و ل ا ل لأبي ه هريرة م م اغفر ف ي ؤ ن على دعائهم قال بكر مزني لو كان رجل يطوف على الأبواب دعائهم كان مزني بكر يطوف يطوف المسكين يقول استغفروا لي لكان ن ومن ل يفعل ه أن و كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والاحصاء فليستغفر الله مما علم الله فان الله قد علم كل شيء واحصاه كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا بما الله أحصاه الله ونسوه وفي حديث شداد بن أ و س عن النبي صلى الله عليه وسلم أ س أ ل ك من خير ما تعلم و أ ع و ذ بك من شر ما تعلم و أ س ت غ ف ر ك لما تعلم إ ن ك أ ن ت علام الغيوب وفي هذا يقول بعضهم أستغفر يعلم هذا بعضهم الله الله مما يعلم الله إ ن الشقي لمن لا يرحم الله ما أ ح ل م الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلم الله فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله طوبى لمن حسنت فيه سريرته طوبى لمن ينتهي عما نهى الله السبب الثالث من أ س ب ا ب ا ل م غ ف ر ة التوحيد وهو السبب ا ل أ ع ظ م فمن فقده فقد ا ل م غ ف ر ة ومن جاء به فقد أ ت ى ب أ ع ظ م أ س ب ا ب ا ل م غ ف ر ة قال تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن جاء مع التوحيد بقراب ا ل أ ر ض وهو ملؤها أ و ما يقارب م ل أ ه ا خطايا لقيه الله بقرابها م غ ف ر ة لكن هذا مع م ش ي ئ ة الله عز وجل ف إ ن شاء غفر له و إ ن شاء أ خ ذ ه بذنوبه ثم كان عاقبته أ ن لا يخلد في النار بل يخرج النار منها بل ثم يدخل الجنة قال بعضهم الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يلقى فيها ما ا يلقى ل كما ف فيها ا ولا ر يبقى ك ي ب ق ى الكفار ف إ ن كمل توحيد العبد و إ خ ل ا ص ه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أ و بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك م غ فمن ر ة ا سلف م الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية دخول ومنعه من فمن تحقق ب ك ل م ة التوحيد قلبه أ خ ر ج ت منه كل ما سوى الله م ح ب ة وتعظيما و إ ج ل ا ل ا و م ه ا ب ة وحينئذ خ ش ي ة ورجاء وتوكلا و تحرق ذنوبه و خ ط ا ي ا كلها ولو كانت مثل زبد البحر زبد وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات ف إ ن هذا التوحيد هو ا ل أ ك س ي ر العظيم فلو في على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات كما في المسند وغيره عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا وضع وغيره عن عن ذرة ذنبا تترك منها كما أم حسنات هانئ نبي ولا يسبقها عمل. وفي ل عمل ا يسبقها و المسند عن شداد بن أ و س و ع ب ا د ة بن الصامت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ص ح ا ب ه ارفعوا أ ي د ي ك م وقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله فرفعنا أ ي د ي ن ا س ا ع ة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه ا ل ك ل م ة وأمرتني ووعدتني وإنك لا تخلف المعاد ثم تخلف الجنة عليها بها لا قال أ ب ش ر الشبلي ل لكم قال ل ه قد غفر ا من ركن إ ل ى الدنيا أ ح ر ق ت ه بنارها فصار رمادا تذروه الرياح ومن ركن إ ل ى ا ل آ خ ر ة أ ح ر ق ت ه بنورها فصار ذهبا أ ح م ر ينتفع به ومن ركن إ ل ى الله أ ح ر ق ه نور التوحيد فصار جوهرا لا ق ي م ة له إ ذ ا علقت نار ا ل م ح ب ة بالقلب أ ح ر ق ت منه كل ما سوى الرب عز وجل فطهر القلب حينئذ من ا ل أ غ ي ا ر و ص ل ح عرشا للتوحيد ما وسعني سمائي ولا أ ر ض ي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن غصني الشوق إ ل ي ه م بريقي فوا حريقي في الهوى قد ي ق رماني الحب في لج بحر فخذوا بالله كف الغريق ي حل عندي حبكم في شغافي حل مني كل عقد وثيقي فهذا آ خ ر ما ذكره الشيخ رحمه الله من ا ل أ ح ا د ي ث في هذا الكتاب ا الله ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثا من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والحكم ا ب بعون ونحن ومشيئته و نذكر من ل تتمة د آ الموعود بها في أ و ل الكتاب والله الموفق للصواب